ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والفقه أخص من العلم والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به تصور الشيء على خلاف ما هو به هنا قال والفقه أخص من العلم الفقه لغة نعم هو هو الفهم الفقه لغه هو الفهم ومنهم قوله تعالى واحلوا العقدة من لساني يفقهوا قولي يفقهوا قولي يعني يعني يفهموا يفهموا قولي ومنهم قول تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول يعني ما نفهم كثيرا مما تقول واما في الاصطلاح نعم فسبق كلام المات عن إنما قال الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها التي طريقها الاجتهاد فلا داعي لعادة تعريف هنا الشاهد ان هذا هو تعريف الفقه في اللغة قال هنا الفقه أخص من العلم كيف نعرف أن الفقه أخص من العلم كان الأولى وهذا من حيث التصنيف ولا ليس من الاخطاء لكن لو قال المؤلف رحمه الله تعالى والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، ثم قال: والفقه أخص من العلم كان اولى لأننا حين إذن نعرف أنه أخص بناء على تعريف الفقه الأول، ثم تعريف العلم، عرفنا من خلاله النتيجة وهو أن الفقه أخص من العلم. لكن الآن إذا أطلقنا قلنا: والفقه أخص من العلم، نحن لم نعرف العلم حتى الآن حتى نعرف أن الفقه أخص. فلو أن المات رحمه الله تعالى عرف العلم ثم قال والفقه أخص من العلم لكان أولى حتى يميز حتى يميز الدارس وهنا يعني مضى فصول على تعريف الفقه وهنا أتى بتعريف العلم فقد ينسى الإنسان الأمرين فلو جمع بينهما كان أفضل والفقه أخص من العلم عرفنا تعريف الفقه معرفة الأحكام الشرعيه من أدلتها التفصيلية التي طريقها الاجتهاد. طيب حتى نعرف أن الفقه أخص من العلم. قال والعلم معرفة المعلوم على ما هو به بعض أهل العلم يقولون ان الفقه والعلم بمعنى واحد. فالفقه هو الفهم والعلم أيضا هو هو الفهم. واختلف العلماء في تعريف العلم فبعضهم قال العلم لا يعرف بعضهم قال العلم لا يعرف ومن هؤلاء الغزالي رحمه الله وإن لم أكن واهما كذلك الرازي هؤلاء قالوا لا ينبغي أن يعرف العلم لا ينبغي أن يعرف العلم لأن العلم لو عرفناه لازم من التعريف الدو فكل تعريف يراد منه أن يعلم، فاحتاج إلى علم كل كل شيء يوصل إلى معرفة العلم يعتبر علم، فتحتاج إلى تعريف العلم، يلزم منه يلزم منه الدور، فقال ذلك لا يحتاج أن لا يحتاج أن نعرف العلم، يكون من الأمور التي إذا عرفت زادت تعقيدا، وتكون عند إطلاقها عند إطلاقها ظاهرة، لكن بعضهم عرفها ومن هؤلاء رحمه الله تعالى قال العلم معرفة المعلوم على ما هو به نعم على ما هو به من هنا إذا قارننا هنا قال معرفة المعلوم على ما هو به وفي الفقه قال معرفة الأحكام الشرعية فعندنا اجتمع الفقه معرفة والعلم معرفة وهذا على قول من قال إن الفقه والعلم مترادفان بمعنى واحد لكن في الحقيقة انهما ليس بمعنى واحد فالفقه هو اخص من العلم هناك معرفة الأحكام الشرعية وهنا معرفة المعلوم على ما هو به يعني على حقيقته وبعضهم يزيد يقول معرفة جازمة حتى لا تكون معرفة ظنية لأن المعرفة الجازمة يفهم منها العلم وإذا كانت معرفة غير جازمة لأنه يخرج الشك والظن والوهم كما سئل إذا قلنا معرفة جازمة المعرفة الغير جازمة قد تكون معرفة لكنها ظن ظنية وقد تكون معرفة لكنها شك وقد وقد يكون وهما وقد يكون وهما الشاهد هنا في الفقه معرفة الأحكام الشرعية وفي العلم معرفة المعلوم على ما هو به ففي الفقه حصه إيش حصه بالأحكام الشرعية وفي المعلوم هنا معرفة المعلوم وهل المعلوم مقتصر على الاحكام الشرعية فقط لحد لا هو أعمل. قد يكون في الأحكام الشرعية قد يكون قد يكون الإنسان يعرف في الطب يعرف في الهندسة يعرف مثلا في التفسير التفسير أعم من كونه حكم شرعي اليس كذلك يعرف في الحديث في المصطلح في الأصول كل هذه تكون أعم من كلمة الأحكام من كلمة الأحكام الشرعية حينئذ عرفنا أن الفقه أخص من من العلم نعم فكل فقه علم وليس كل علم وليس كل علم وليس كل علم فقه قال الناظم والعلم لفظ للعموم لم يخص بالفقه مفهوما بل الفقه أخص نعم، والعلم لفظ للعموم لم يخص بالفقه مفهوما بل الفقه أخص وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوضعه المفهوم لوضعه المفهوم